امم مش عارف قريته على الجروب النهارده اسم الموضوع ولا قريته اسم الموضوع النهارده ها لا حد عارف اسم الموضوع النهارده ثانيه واحده تاكل سحب فين حاجه استاذ بلاش كلام تتكلم السحب حاجه استاذ بلاش كلام حد عارف اسم الموضوع النهارده ايه ها اسم الموضوع عايز منه ايه عايز منه ايه؟ عايز من ربنا ايه؟ كل واحد يسأل نفسه سؤال انت عايز منه ايه؟ كل خير اه هل انت عايز منه نتكلم بصراحة شوية؟ الموبايلات يا بيه؟ الموبايلات يا بيه؟ انتونيوس مكتفن هو ايه؟ احنا نتكلم بصراحه شويه بس من غير ما نضحك على بعض هل انت عايز منه يخليك ترتبط بالبنت اللي انت بتحبها هل انت عايز منه اه كله كلام دينا نتكلم. هل انت عايز منه مثلا تتصيط تتشهر يقول عليك انسان مشهور في برنامج بيجي اسمه ايام فيموس عارفينه ماجد يا ماجد انت عايز من ربنا ايه عايز منه ايه ايه ايه عايز ايه يعني مثلا نفسك تبقى ايه او نفسك فيه نفسك فيه يا فادي او عايز من ربنا ايه برضه حاجات خاصة كلنا حاجات خاصة مش الصحة والستر غير الحاجات الخاصه بقول الصحة والستر ساعات ساعات كتير كتير انت بقول لك الصحه والستر غير الحاجات الخاصة برضو انا لسه بقوله اهو بالظبط كده ساعات الواحد يقف كده يقول يا رب انا عايز عربيه انا عايز فلوس زي صاحبي ليه يا رب ما روحش اصيف في المكان اللي صيف فيه صاحبي لما اتجوز البنت اللي انا بحبها اديك بتطلب كلهم من الطلبات مجرد طلبات بتطلب مثلا ان انت تبقى انسان غني انسان مشهور انسان كل الناس تشعر عليك تقول ايه فلان ده يعني ما في زيه في الدنيا ساعات الواحد نفسه في كده مجد ممكن تيجي من فضلك من فضلك لا من فضلك علينا لا هنا من فضلك يا هنا هنا هنا قدام هنا قدام هنا تعالى من فضلك هنا من هنا ما الموضوع 10 نص ده اللي انت عايزه من ربنا طيب انت لو ربنا هسأل كل واحد سؤال فيكم كده يجاوبوا بصير لو ربنا ما تدلكش الحاجة اللي انت عايزها هتزعل ولا هتفرح هتتقمس وتاخد على خاطرك وتقوله انا مش هجي الكنيسة تاني مش هصلي تاني ولا تقوله يمكن ده الخير ولية كل واحد يجاوب على سؤال ده في نفسه لو ربنا ما تدلكش الحاجة اللي انت عايزها هل هتقول له يا رب انا متشكر ولا تقول له انت إلهة قاسي انت إلهة رخم لماذا تدينيش الحاجة دي؟ هتعمل ايه؟ كل حد كده لمجرد كم ثانية يفكر لو ربنا ما اعطي لكش الحاجة اللي انت عايزها ده عايز نوما لا بجد كل حد يفكر كده لو ربنا ما اعطي لكش الحاجة اللي انت عايزها هتبقى زعلان؟ اكيد انا بالزعلان مميش حاجة اسمها لها بالزعلان طب لو اعطا لك الحاجة اللي انت عايزها هل هتعبوده باية ايام حياتك مش تطلب حاجة تاني هتكتفي برضو لا البحر بيحب الزياد صح طب حاجة زالت لو هو اعطاك الحاجة اللي انت بتحبها هتحبه عشان المصلحة ولا عشان هو ربنا اللي انت بتحبه لا كل واحد يجاوب معلش اجابة شخصية كل واحد غير الثاني يفدي ممكن واحد يحبه مصلحة وممكن واحد يحبه لا ده ربنا أنا لازم يحب ربنا وممكن واحد يقول لك أنا بحبه عشان أنا بحبه هتفرق بالثلاث حاجات أنت بتحبه مصلحة عشان هو يديك حاجة معينة أنت تحبه عشان هو إله ولازم أنا هعبد إله وخلاص يعني ولا تحبه عشان أنت فعلا بتحبه كل واحد يسأل نفسه مجرد ثانية ممكن تحترمه الانسان اللي هو بيتكلم <تصفيق> كل واحد جاوب على السؤال ده ولا ما جاوبش لو ربنا اعطاك المصلحه دي هتحبه عشان مصلحتي هربنا ربنا اعطاك الحاجه دي هحبه عشان هو اله خلاص وانا مسيحي ولازم اعبد ربنا ولا تحبه عشان انت بتحبه ولو ما عطلقش الحاجه دي خالص من, من البدايه خالص هتحبه ولا تقوم وتقول له لا لا لا انا عايز الحاجه دي لازم البنت دي أتجوزها. لازم تخلينا اتجوز البنت دي لازم يبقى معايا فلوس ويبقى حاجات كتير جدا يبقى معايا امكانيات وماديات تفوق الوصف يقول لك مش هديك البنت دي مش ليك الفلوس دي انت تاخدها ممكن تدمر نفسك يقول لك لا مش هديك مش هديك عشان خايف عليك انا مش ذاخر لك كنيسه ده نروح اي مكان تاني يدوني ويعملولي ويلبسوني احسن لبس ويدوني احسن فلوس مش عايز صح؟ فكر! انت عايز منه ايه؟ انت بتقف كده ممكن تصلي النهار ده في اخر اليوم في الاجتماع تقول له انا عايز منك ايه؟ انت, هت... أنت بتفكر! انت عايز منه ايه؟ احنا بنتكلم كده من نحية المجتمعية ندخل في نحية الدنياية هنقول انا عايز ادخل السماء هيقول لك ماشي! يا مرحبابك تعال السماء! هي... هتقول له! هقول لك على كل حاجة! بس في حتة خطيئة كده صغيرة خليها عندي شوية يقول لك ليه هتتعبك هتقول له لا دعمها جميل هتقول لك دي, هيقول لك دي هتمنع تدخل السماء بس حلو انا عايزها هتمررك بس فيها الاول مطعة ولزة كده في الاخر مرار معلش معلش مش مش يبقى انت عايز تدخل السماء ازاي لو انت عايز السماء لو انت اللي عايز منه السماء هقول لك بس في حاجة انا مش عايز تقول عليها زي بيشبهوا القصة دي ان في قلبنا ممكن تنضف كل قوة قلبك إلا قوة واحدة بس انت قوة دي قافل عليها مضلمها فيها أسرارك فيها حاجات شخصية جدا جدا جدا مش عايز تفتحها ومش بتفكر تفتحها عشان لو فتحتها خايف تتفضح مع انك مش هتتفضح ده انت هتفضح الشيطان اللي هو وصلك لكده كل واحد جوه قلبه في اوضه ضلمه قافل عليها ميت باب وميت 100 قفل مش عايز يفتحها ومش بيفكر يفتحها ربنا يقول لك انا عايز الاوضه دي بالذات هتقول له انت عايزها وانا مش هديها لك هيقول لك ليه هتقول له اصل الاوضه دي بخبي فيها كل حاجاتي طب ما لا مش هوريها لك ربنا عايز مني افتح الاوضه الضلمه اللي جوه قلبي اللي من ضمن 100 اوضه بس الاوضه دي انا قافل عليها ب قفل الا الاوضه دي يبقى احنا قلنا في الناحية المجتمعيه انت عايز منه ان بقى انسان مشهور انسان غني انسان عندك مركز ومنصب حاجات كتير جدا لكن من الناحيه الروحيه انا عايز السما يا رب انا عايز السما طب ماشي انت, انت هتقدم ايه عشان تاخد السما مثلا انا هروح اشتري مثلا حاجه جديده او قميص او بنطلون جديد الرجل لك ادفع فلوس ادفع مقابل للحاجه اللي تشتريها دي انت المقابل اللي تديه ربنا عشان يديك السماء هو ما قالكش ما تغلطش قالك لو غلط تعال وأنا ننظفك لو عندك هم تعال وأنا رياحك لو عندك خطية تعباك تعال وأنا همحيها خالص لكن أنا مش بروح هو ممكن يجي مرة اثنين ثلاثة عشرة مية مليون أنا بسمع ومش بعمل بسمع مجرد سمع لكن مستلز بحاجة تاني خالص هتقول له لا تمن عايزك يا رب ده أنا عايزك وبحبك وما ليش غيرك ده انت وده انت وده انت فين في, في انا بقدم له ايه عشان هو يقول لي انا فعلا انا مصدقك سوري انا كذاب كده انا كذاب افعالي غير غير اعمالي خالص خالص خالص خالص اقوالي سوري غير اعمالي أنا بحبه جدا ده هو ربنا حبيبي ولا ناس كانت بعت على فيسبوك يا رب انت عسليه أو يا رب مش عارف ايه كلام كتير قوي فعلا أنت عملت ايه سوري أنت عملت ايه هل انت نظفت الاوضه الضلمه دي هي اوضه واحدة بس في قلبك وفي قلبي وفي قلب كل الناس هي اوضه يا بخت اللي عارف ينظف الاوضه دي يا بخته اللي عارف ينظف الاوضه الضلمه دي الاوضه دي بس يبقى انت عايز من ربنا حاجات ارضيه ماديه هو عايز منك ايه بقى هعيد ثاني ثلاث اسئله لو ربنا ما عطاكش الحاجه اللي انت عايزاها دي هتزعل منه لو ربنا اعطاها لك هتحبه عشان ان اعطاك المصلحه دي هتحبه عشان هو اله ولا تحبه عشان فعلا انت بتحبه ده اللي هو انت عايز إيه من ربنا ربنا عايز ايه مني يعني يجي يسالني مثلا صموئيل او اي حد انت يا رب عايز ايه مني عايزني أعبودك 24 ساعة في الـ 24 ساعة؟ طب عايزني مثلا يوم متعب ما روحش أشكي غير غير لك انت بس؟ انت عايز ايه يا رب؟ انت عايزني ايه؟ ربنا قال كده قال لك من يقبل الي لا اخرجه خارجا اللي هيجيني مش هطلعه برة تاني اللي هيجي في حجني هخسله هنظفه هحميني من شعر الراس وبدفر الرجلين ما تتحكش مقدس قال لك إن كانت خطاكم كالقرمز يعني حاجة غمق جدا غمق كح تبيض كالسل شايفين التلج شفاف ازاي وابيض ازاي لو خطيتك سوري تينا الصفحة بتاعتك في السماء تينا تينا صافي هخسلها هنظفها بس انت تعال قال لك من يقبل الي لا يخرجه خارجا قال لك ومن يعطش اسكيه تعال اديني رب الميا رحل السامريا السامريا قالت له اشربك ازاي انت ما معكش لا جردل ولا معك حاجة قال لها اللي انا هديها لك هتشبعك طول العمر قالت له طب تديني عشان ماليش ثاني دي مايه الحله الابديه هل انا هروح لربنا بقول يا رب اديني هتقوله له انا مش قادر اجي هو يقول لك انا هاجي هو راح للسمريه اللي كانت زانيه راح للمفلوج اللي من كتر الخطيه قعد 38 سنة راح للاعمى وصحح له عينيه راح راح راح يوم ما يجي يخبط عليك الباب هتفتح له هتدخله الصالون ولا اوضه النوم تقول له استناني بس انا عندي مشوار بسرعة كده اعمله وخروجه مع اصحابي والنرد الخميس مشان ينفع اضيعها هتقعدوا في التكييف تقول له استناني بس ده انا هجيب لك حاجه ساقعه وحاجه سخنه وهتشرب واللي انت عايزه وبالليل هنيجي نسهر مع بعض ونقعد نحكي اللي احنا عايزينه جيت من بره انا هنام يا رب بكرة بكرة بكرة, بكرة نتكلم ونقول احنا عايزينه وخليك تفتح الاوضه الضلمه وتشوفها وتنضفها وتعمل انت عايزه يجي بكره يجيب بعده يجيب بعده ربنا هيكسف يفتح كده الباب ويطلع من كتر بكل هدوء يقول لك شكرا أنا جيت لك وأنت ما بلتنيش انت قلت أنا تعبان ما اقدرش اروح لك يا رب قال لك ماشي وانا موافق وانت حالتك البشرية وضعفك البشري ما تقدرش تجيني أنا هاجي لك بس أنت ما بلتنيش كتاب مقدس قال كده قال لك ولا خاصته جاء وخاصته لم تقبله راح للأمة اليهودية وخبط على بابهم وقال لهم هم ما قبلوش يا خوفي هكون عامل زيهم ربنا جالي على المسبح في الكنيسة في البيت في التلفزيون في الخدمة في النشاط في كل حاجة وانا اقول له لا القوضة الضلمة أحلى منك القوضة الضلمة فيها متعة عنك أنا عايز منك تديني بس إن أنا أبقى إنسان وكذا وكذا وكذا, وكذا. لكن من غير ما انت تعوز مني حاجة أنا هفرض شروطي على ربنا بس أنت ما تفرضش شروتك علي انت بتقول ربنا كده وانا بقول ربنا كده كلنا بقول ربنا كده النشرط هو اللي يمشي عليك انت ما تشورش عليك انت تديني يا رب الحاجة دي ودوابك من نحيتي مش انا ابنك تدهني وانت ما تقداش الكلام معايا ازاي؟ ازاي؟ ازاي هو يديك حاجة وانت تقول له ما تشورش عليك ازاي؟ ده هو كده قال بكل ملء فهم اطلبه اولا ملكوت الله وبره وكل اللي انتوا عايزينه بعد كده هديه لكم ببلاش هل ممكن في الصلاه النهارده اقف اقول له انا عايز ملكوتك بس ولا اقول له جنب ملكوتك اديني كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا مش غلط تطلب مش غلط ومش مش عيب بالعكس بس غلط ان انا ما اطلبهوش هو الاول في التسبيح يقول لك يا رب الى وجهك نلتمس احنا مش عايزين غيرك انت بس بس وفي كده بيقول لك معك لا أريد شيئا على الأرض انت بس أنا انت, انت هتشبعني انت هتكسيني هتديني فلوس هتخليني أحسن إنسان في الدنيا بس هو بيقول لك يا ابني أعطيني قلبك حطه تحت قلبك دي مش ميت خط مليون خط وخط عريض كده شوية عشان عينك تبص عليها هو مستني قلبي مستني اديله بس مفتاح الاوضه الضلمة دي يدخل ينظفها هو هو اقول لك انت مش قادر تنظفها انا هنظفها لك يا عم انا هشتغل لك هاوس كيبر وادخل انضفها ورتبها واعمل لك اللي انت عايزه سيبتها مبهدله فيها طينه فيها سواد فيها رماد هخليها تبيض وتشف وترف وتبقى احلى اوضه في قلبك من ضمن اوض قلبك كلهم انا عايز منه ايه هل النهارده انت عايز مني انضف الاوضه دي ولا انت لسه عايز تخلي الاوضه دي يزيد سوادها اكتر تزيد طنتها اكتر فكر النرد انت عايز منه ايه عايز منه ايه فعلا انت بتحبه وعايزه فعلا انت عايز تنضف الاوضه الضلمه دي فعلا انت محتاج له خط تحت محتاج له دي 10 خطوط كده فعلا انت محتاج له فعلا انت تعبان الاوضه الضلمه تعبه قلبك فعلا ولا انت مبسوط بيها فعلا رجليك تعبت من كتر اللف دماغك تعبت من كتر التفكير فعلا انت محتاج ان انت حد يريحك محتاج تروح له بهملك وتقول له ريحني ولا انت شايف متعتك وراحتك وانبساطك ولذتك في الاوضه الضلمه انا ما بقولش تاني ما تغلطش هو لك اغلط وتعالى غلطت مره اثنين 3 عشر عشرين سبعين 100 تعالى يا عم انا أنا عايزك بوسختك هنظفك واغلط وتعالى بس كل ما تغلط وتقوم هتقوم بسرعه تقوم اعلى درجه سنة مش ترجع تعمل الغلط اللي عملته قبل كده تزيد سنه فوق سنه فوق سنه فوق تبص على الغلط اللي بتعمله ده تقول ده انا كنت فعلا مش عارف حاجه في الدنيا لولا نعمه ربنا وصدتني ما كنتش نظفت الاوضه الضلمه مش هتقول عليكم افتكر الثلاث اسئله اللي قلتهم قلت الاوضه الضلمه هتدي ربنا النهارده المفتاح ان هو نضفها ولا لا لو ربنا اعطاك اللي انت عايزه او طلبك او احتياجك او شهوه قلبك هتحبه عشان المصلحه دي ولا عشان اعطاك حاجه معينه وسوري ولا عشان هو ربنا ولا عشان انت بتحبه ولو ما كل اللي انا بطلبه منه هقول ان ده فعلنا لخيري لخير صمويل مثلا الإنسان اللي هو بيحبها ما أعطلوش مثلا الوظيفة اللي هو كان نفسه فيها ما أعطلوش الفلوس اللي هو كان عايزها هبص هقول يا رب لا اللي انت عايزه تصرف أنا يا رب مش عايزه حاجة خل موضوع النهاردة انت عايز منه ايه النهاردة هقوله يا رب انا مش عايز منك حاجة انت اللي انت عايزه اعمله فيي مفتاح القوضة الضلمة هوا نظفها أنا بحبك عشان انت حبيبي وانت فدتني وانت اشتريتني انت حبيتني من غير ولا شرط ولا شرط ربنا حبك بدون ولا شرط مالكش انا احب مثلا فلان عشان لبسه شيك عشان تسريحه شعره عشان أمور عشان كل الناس حواليه هو حب كل الناس وبيحب اوحش الناس واقذر الناس هو بيحبني بالرغم اني في اوضه ضلمه النهارده هقول لربنا انا مش عايز منك انت اللي انت عايزه مني يا رب انا خدامك خد يوم ما نادى على صموئيل في قال له صموئيل قال له تكلم يا رب فانا عبدك سامع انا سامعك يا رب انا خدامك انا خدمك, خدمك بعينيا ده انا صنعت ايديك ده انا شويه طينه انت جبتهم كده شكلتني وعملتني شاب كده وراجل سوري يعني ده انا ولا حاجه ايديك يا رب ايه اللي عملت انا زر التراب سوري يعني انا من غيرك مسواش انا ولا عضلات ولا جسمي ولا شكلي ولا كل حاجه دي تنفعني بيك انا هعرف امشي هحيا واتحرك واوجد من غيرك انا مستفرع على الشمال ده انا سالب مية النهاردة هقوله انا عايز انت تقولي انت عايز مني ايه مش هعوز انا منك حاجة انا عايز بس انها تشديني ليك احبك تزود حب ليك تنظف قط الظلمة تاخد انت حياتي تستلمها من البداية للنهاية تكون انت قراري سوري انت تختار قراري انت مرشدي انت كل حاجة انا مش عايز منك اللي انت عايز يا رب انا خدامك وهفضل خدامك فكر النهاردة انك في الصلاة تدي لربنا مفتاح الاوضه الضلمه اللي في قلبك تقول له خد نظفها خد روقها خد هيئها خد رش فيها ريحتك الحلوة قال انتم رائحه المسيح الزكية انتم ريحه المسيح تخالم واحد يكون حاطط برفان كده وخارج وشكله أمور وريحته حلوة الناس تقول له ايه يا عم الحلاوه دي عن واحد تاني لمده مثلا سوري ما خدش دوش او ما برفان حلو يا عم ريحة دي تلاقي كل الناس بعيد عنه بعيد عنه فعلا انك موح يكون ريحته يقول يقولك يا عم نقو في جنبيه الراحة تيجي علي شوية بتكلم بجد دي حقيقة يا جماعة عايزين ننظف الاوضه الضلمه انا مش عايز من ربنا حاجة عايز ان انا ادخل السماء ادخل السماء هو اللي عايزه يكون وصدقني بعد مطلب السماء هيديني غنى هيديني احترام للناس هيديني كل شهوة قلب المقدس النهاردة بطلب طلب زغنا خالص ادي ربنا مفتاح الأوضة الضلمة اللي انت خايف تفتحها من زمان ادي ربنا مفتاح الأوضة الضلمة اللي انت خايف تفتحها من زمان قوي وعمال تزود فيها السواد وعمال كل شوية تزود فيها مصيبة تانية كفاية القلب تعب النفس تعبت القلم زاد مرارتك كترت عليك حرام تستحمل اكتر من كده انا خلصت حد عنده يسأل شكرا لي كده ما أدري طيب ممكن بس نركز مع بعض خمس دقايق بس قبل الصلاة خمس دقايق بس احنا كنا نسحب نفسينا دلوقتي خمس دقايق بس ما ليش بس نركز ركز ها مركز ركز بشوي ركز ماريو مركزين طيب الجمعه اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله الاجتماع هنعمل كده تغيير تغيير شويه عشان احد من القعده هنا الاجتماع باذن المسيح هيبقى في بياض مش هيبقى اجتماع بس كمان هيبقى في حمام سباحه تمام هناخد We will move from here, the 4th hour 4 seconds will come to the church or not, we will not be able to do it The 4th hour will move from here the 4th hour because we are on the 4th hour on the schedule 4th hour will <تصفيق> <تصفيق> بلا <بلقح> في الكلام <تصفيق> أربعة ونصف يا جماعة بلحيدكم <تصفيق> خلاص الساعة أربعة هنتحرك من الدم المطرنية هناخد هناك هناخد هناك يا وجدي هناخد هناك موضوع بسيط صغير كده وبعد كده ننزل حمام السباحة نبلبط زي ما احنا عايزين من الساعة ستة للساعة تمانية معاك ساعتين اهو وبعد كده نتحرك من هنا الساعة تسعة من الاخر كده انت مش غير خمسة جنيه بس من الدنيا دي كلها بالباسين بالمواصلات بكل حاجة هتدفع خمسة جنيه بس نخلوهم عشرة ولا ايه فلوس خلاص فلوس دروس هي كده, كده فلوس دروس انا خلاص نحدد معاد هيطلع يعني صار الناس اللي هتطلع لا كم واحد هيطلع كم واحد هيطلع كدسين كم واحد جاي الجمع هو مش كم كلكم هتيجوا كبار ايه جنيه؟ جنيه. و... دي خمسة جنيه ولا كمان خمسة جنيه جنيه وحمام سباحه وشهر طب يا ترى نروح ده لا اتوبيس ب 15 جنيه خشوا بقى الكلام ده اصل انا خلاص كم واحد جاي كم واحد بس عشان نزبط دنيتنا في الاتوبيس اللي كله جاي طيب اخر مايكل مايكل الاثنين يجي على الاوتوبيس الاوتوبيس اللي انت مدفع 5 ارهق طيب استاذ مايك رافع وانت طالع على الاوتوبيس كده استاذ مايك رافع لم الاجره كل واحد يدفع 5 جنيه عادره ودي عادره ودي بس صار 4 نلحق نروح ماشي عشان نلحق نروح وننجز هناك والحمام السباحه احنا بحجزينه فمش عايزين ناخر تمام فعايزين نعمل تربله ان الله اه فهلو كله ما نأخر وانا جاي في الطريق وكلام للعباد مش هايزيني ان شاء الله الساعة 4 ماشي طبعا كلنا النهاردة بنقول النادر كل سنة طيبة نادر بجد بس كده استنى جاي مش هياخد فالاجتماع هيقدم له الهديه وراء وراء لا ده ده انت, الح... انت فظيع نادر والسنه الجايه هتبقى احسن بنعمل قد ايوه صح لا اتفضل هقولك على حاجه اللي جه اللي جه اول اللي جه بدري اللي جه بدري لو لو نادر كسب في السحبه مش لا لا لا رخايف حبيبي خدوا حبيبي انت مش في السحبه اصلا الله قوم يا بيش مش هوي اوه صبحي صبحي مش هوي صبحي ماذا صبحي راعب راعب راعب مش هوي صبحي مين هو هاته يا متاع من الخدر خنزير الفقر انت مبينين يا مبينين انت تبادلوا تحت مين هي يصحى ثاني اتفضل يا خبيص طلعنا حد كويس ماير ماير لا ماير ماير لا ماير ماير ماير خير ماير متوتر اسحب انت اسحب يا ماير رجب رجب اوعى تسحب الكارت ماخد الكارت في الشوري انا على ارمه على طعم مايكي ماريو وليد اوه اهو دي عيد ميلادك اهي ده يوم السبت اوعى هدية <تصفيق> <تصفيق> عيد ميلاده بتعيون السبتة يعني. طبعاً أنا أمريك طبعاً فكراً عيد ميلاده كان 21 سبعة فعلا. فعلا. أسأل أسأل لا لا في في ولا بس لا ما الحمد لله يا ما لا يا ماجد ده؟ هو من ¿Por qué está aquí?